الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الأساتيز الكرام في المجلس الثالث والثلاثين من مجالس مدارسة شذ العرف في فن الصرف للشيف الخمالوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى التقسيم الخامس الاسم من حيث كونه مفردا أو مثنى أو مجموعة. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنا ومجموع فالمفرد ما دل على واحد <تصفيق> فالمفرد ما دل على واحد كرجل وامرأة وقلم وكتاب أو هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقًا بهما ولا من الأسماء الخمسة المبينة في النحو والمثنى ما دل على اثنين مطلقا بزيادة ألف ونون أو ياء ونون كرجلان وامرأتان وكتابان وقلمان ورجلين وامرأتين وكتابين وقلمين فليس منه كلا وكلتا واثنان واثنتان وزوج وشفر لأن دلالتها على الاثنين ليست بالزيادة نعم بارك الله فيك إذا التقسيم الخامس للاسم من حيث كونه مفردا أو مصنن أو مجموعة أولا كلمة مفرد من أي نوع من أنواع المشتقات هي المفرد أفرد الشيء فهو مفرد وهذا شيء هو مفرد فهي اسم مفعول مفرد اسم مفعول أفرده يفرده افرادا المصدر اسم الفاعل مفرد اسم المفعول مفرد فاي أي جعله اسم مفعول أي جعله فردا واحدا فردا واحدا المسن ايضا سناه يسنيه فهو مسنى هذا اسم مفعول جعله اثنين اليس كذلك المجموع مفعول من جمع فهو مجموع فهو اسم مفعول اذن لاحظوا المفرد مسنى مجموع كلها من نوع اسم المفعول يقول الاسم واضح بأنه إما أن يكون مفردا أو مسنى أو جمع لا اقترب ذلك هذا يعني من الناحية العقلية والمنطقية لا يمكن أن يكون الاسم من حيث العدد إلا مفرداً أو مسنى أو جمع طيب ما المفرد؟ يعطينا تعريفات المفرد. ما دل على واحد إذن أول شيء كلمة المفرد معتا واحد يعني أفرد الشيء افرادا جعله واحدا فهو مفرد هذا شيء واحد مفرد, ما له مفرد ما له ليس مثنى ليس جمعا فإذا ما دل على واحد وعطانا رجل امرأة قلم كتاب طاولة كرسي مدرسة وهذا يعني أمر بدهي معروف لدى الجميع ثم أعطانا تعريفا آخر أو, قال أو ممكن تعرف تعريف ثاني هو ما ليس مثنى ولا مجموعة إذا نفى لاحظوا الآن نفى عنه أن يكون مسنن أو مجموعا إذا هو مفرد إذا ليس مسنن ولا مجموعا إذن هو مفرد إذن هو مفرد ولا ملحقا بهما إذن أيضا الملحق بالمسنن أو الملحق بالجمع لا علاقة له بالمفرد يعني كلا وكلتا اثنان واثنتان بنون وأهلون وعالمون وعشرون إذن هذه ليست من المفرد ليست من المفرد إما بالمسنة وإما بالجمع وإما بالجمع ولا من الأسماء الخمسة المبينة في النحو يقصد الأسماء الخمسة في حالة إعرابها بالأحرف جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك حين تكون من الأسماء الخمسة لكن أبل حالة تقول أبوان وأباء في المثنى والجمع والاب واحد لكن عندما يكون في صيغة الأسماء الخمسة إذا لا علاقة لها بموضوع الإفراد بالمفرد والمثنى وما إلى ذلك لانه اصلا اصلا يشترط بالأسماء الخمسة أن لا يكون مثنى أو مجموعة طيب انتقل الآن هذا انتهى من تعريف المفرد انتقل إلى المثنى إذا المفرد يدل على واحد فالمثنى يدل على اثنين يعني المثنى أتت من ثنى ونجعله اثنين مطلقا على اثنين مطلقا كيف يتم ذلك بزيادة ألف ونون أو ياء ونون؟ يعني على مفرده نزيد رجل رجلان، امرأة امرأتان، كتاب كتابان. في حالة الرفع، في حالتي النصب والجر بزيادة ياء ونون جاء رجلان، رأيت رجلين، مررت برجلين وهكذا قرأت كتابين الى اخره كرجلان وامرأتان وكتابان وقلمان أو رجلين وامرأتين وكتابين وقلمين. فليس منه كلا وكلتا واثنان واثنتان وزوج وشفع لماذا هو قال بزياده الف ونون او بزياده ياء ونون الف ونون في حاله الرفع وبزياده ياء ونون في حالتي النصب والجر لكن كلا فيها ألف وفي ما فيها نون كلتا ايضا في ألف ما فيها نون اثنان ليس, ليس, ليس لها مفرد اثنتان هذا ملحق بالمثنى هذا ملحق بالمثنى زوج يدل على اثنين لكن ما ب... لا... لا... ليس فيه الف ونون مزيدة مزيدتين للتثنيه شفع يفيد التثنيه ايضا لكنه ليس ليس مثنى لانه ليست الدلاله على الاثنين بزيادة الألف والنون ان حتى نقول مثنى يجب أن تكون الدلاله على الاثنين بزيادة الألف والنون أو اليوم والنون فإن كان من حيث المعنى يدور على الاثنين وليس ليس بالزيادة فليس من المثنى بشيء هناك سؤال جميل لماذا قالوا لماذا جعلوا المفرد مثنى بالألف أو بالياء بالألف والنون أو الياء والنون وجمع المذكر بالواو والنون أو الياء والنون يعني ليش تخدموا الألف رجلان مثلا معلمان وقالوا معلمون في جمع المذكر سؤال أجاب عنه ابو الفتح بن جني في سر صناعه الاعراب والدكتور الذي يعني اعتنى بهذه الطبعه التي بين يدي هذه النشره بين يدي الدكتور حفظه الله الدكتور محمد عبد الله قاسم اعطانا هذه الفائده ساقرا هذه الفائدة لما يعني فيها من نفع ان شاء الله تقرأ قال في سر صناعه الاعراب واعطانا الجزء والصفقه فان سال سائل فقال ما بالهم فن بالالف وجمعوا بالواو وهل لا عكسوا وهل لا عكسوا الأمر يعني جمعوا بالواو وثن بالالف فالجواب أن التسنية أكثر من الجمع بالواو قال الجمع بالواو يعني جمع المذكر تحدث عن جمع المذكر السالم يعني قال الجمع بالواو إذا التسنية أكثر من, الجو من الجمع بالواو كيف ذاك يا شيخنا ألا ترى أن جميع ما تجوز فيه التثنية من الأسماء فتثنيته صحيحة أي اسم يجوز أن يثنى تثنيته صحيحة بالالف والمو تثنيته صحيحة لأن لفظ واحدها موجود فيها يعني المسنى تقول رجل المفرد موجود كتاب لفظ الكتاب موجود لفظ المفرد موجود في المثنى أنت أضافت إضافة زيادة زدت على, على المفرد الالف والنون أو والنون وإنما تزيد عليه حرف وإنما تزيد عليه حرف التثنيه تزيد عليه حرف يعني المفرد تزيد عليه حرف التثنيه لف طبعا والنون وليس لعل وليس كل ما يجوز جمعه يجمع بالواو يعني طالب لا يثنى لكن هل يجمع بالواو بالواو والنون لا يجمع لذلك قال وليس كل ما يجوز جمعه يجوز جمع طالب قلت طلاب وطلبة لكن هل يجمع بالواو لا لخصتم وليس كل ما يجوز جمعه يجمع بالواو ألا ترى أن عامة المؤنث وما لا يعقل يعني زينب وفاطمة وسعاد وطلحة أو ما لا يعقل كتاب سيارة لا يجمع بالواو هذه لا تجمع بالواو لا تجمع جمع مذكر سالم وإنما يجمع بغير الواو لذين جمع المؤنث السالم ولذين جمع التكسير إما بالالف والتاء في جمع المؤنث السالم وإما مكسره إما أن يجمع جمع مؤنث سالم كان تنطبق عليه شروط جمع المؤنث السالم وإما ان يكون أن يجمع جمع تكسير على ان ما يجمع بالواو قد يجوز تكسيره يعني المجمع وبرم الزيد تقول زيدون هذا يجمع اسم علم مذكر وما فيه ت فيجمع جمع مذكر سالم لكن يجوز ايضا يجمع جمله تكسيه تقول زيود وتقول زيدون تقول قيس اسم علم قيسون وتقول اقياس فالتثني إذن اصح من الجمع فالتثنيه إذن اصح من الجمع لماذا لانها لا تخطئ لفظ الواحد ابدا لان التثني لا تخطئ لفظ الواحد ابدا دائماً لفظ الواحد موجود في المسند مع سيادة الالف والنون او الياء والنون فلما ساغت في من يعقل وما لا يعقل يعني تصح ان تسني رجل عاقل رجلا وتثني كتاب غير عاقل تقول كتابان وفي المذكر والمؤنث تسني المذكر وتثني المؤنث امرأتان معلمتان معلمان الى اخره وكان الجمع الصحيح يعني جمع المذكر الصحيح إنما هو لضرب واحد من الأسماء يعني نوع معين من الأسماء التي تجمع في شروط جمع المذكر السالم سنأتي عليه بعد قليل كانت التثنيه أوسع من الجمع الصحيح يعني المساحة وساحة التثنيه أوسع بكثير جدا من مساحة جمع المذكر السالب من الجمع الصحيح فجعل الألف الخفيفة في التثنية الكثيرة. تعلمون الألف أخف من الواو في اللطخ والفتحة أخف الحركة والالف يا يعني حركة طويلة فهي أخف من الواو الواو أو الضمة ثقيلة. فجعلوا لخذوا العبارة ما أجملها. فجعلوا الألف الخفيفة في التثنية الكثيرة. تثنية كثيرة جدا ساحة واسعة تستخدم لها الألف الخفيفة. وجعلوا الواو الثقيله في الجمع لا وجعلوا الواو الثقيله في الجمع القليل جمع قليل اعطوا الواو الثقيله ليقل في كلامهم ما يستثقلون يعني الكلام الكثير استخدموا معه الخفه والكلام الكثير استخدموا الكثير معه الخفه والكلام القليل استخدموا معه الثقيل الضمه او الواو اللي هي الثقيله ويكثر في كلامهم ما يستخفون فاعرف ذلك لاحظوا هذه الفائدة الجليلة التي ذكرها ابن جني في كتابه سر صناعة الاعراب أليست هذه الفكرة تؤكد بأن هذه اللغة الشريفة من عند وتوقفية من عند الله سبحانه وتعالى هل يعني العرب فكر في ذلك الحين؟ لأنه هذا خفيفة وثقيلة واستخدم الخفيفة من لكثرة الكلام والثقيل لقلة الكلام وما إلى ذلك أم أن الله سبحانه وتعالى طبعهم على ذلك وفطرهم على ذلك لاحظوا الدقة وهذا يعني غيض من فيد دقائق هذه اللغة وأسرار هذه اللغة الشريفة التي حبان بها الله سبحانه وتعالى نعود إلى المثل انتهى الآن من تعريف المفرد ومن تعريف المثنى ينتقل إلى شروط الاسم المثنى تفضل استاذ خالد بارك الله فيك قال وشرط الاسم الذي يراد تثنيته أن يكون مفردا فلا يثنى المجموع ولا المثنى فإن بأن يقال رجل رجلانان وزيدونان وأن يكون معربا وأما اللذان وهذان فليس بمثنيين وكذا مؤنثهما وانما هما على صورة المثنى وأن يكونا متفقين في اللفظ والوزن والمعنى فلا يقال العمران بضم ففتح في أبي بكر وعمر عدم الاتفاق في اللفظ ولا العمران بفتح فسكون في عمر وعمر لعدم الاتفاق في الوزن ولا العينان في الباصره والجارية لعدم الاتفاق في المعنى. نكرر وأن... قليلاً. لدينا إحنا لدينا ااا شروط للاسم الذي يُسلَّم. ذكر الآن الثلاثة الأولى كيف وينها. واضح أن يكون الشرط الأول أن يكون الاسم مفرد. إذا كان الاسم مسلَّم لا يُسلَّم. إذا الاسم مجموع لا لا يُسلَّم. معكم كلا يُسلَّم ولا يُسلَّم. يعني رجال هل تُسلَّم رجال؟ هل تُسلَّم زيدون؟ زيدونان إلا إذا كان اسم علم هذا مختلف الأمر لكن زيدون جمع زيد طيب الـ الـ الشرط الثاني أن يكون الاسم معربا ما له علاقة في المبني لذلك هنا في خلاف موضوع اللذان واللتان وهذان وهاتان في خلافنا النحوين كما تعلم منهم من ذهب إلى أنهما معربان ومنهم من ذهب إلى أنهما مبنيان والشيخ الحملاوي رحمه الله يذهب هذا المذهب بأن كلمتي على الحكاية يقول اللذان وهاذان ومن المبنيات وليس من المعربات فلا يثني قال لذلك هنا وأن يكون معربا وأما اللذان وهذان فليس بمثنيين وكذا مؤنتهما يعني اللتان وهاتان أيضا نفس الشيء فقال إذن هذا الالالاسالالاسماء الموصولان اللذان واللتان واسماء الاسماء الاشاره هذان وهاتان هذا هذه, هذة, هذه الاسماء مبنية وليست معرّبة وليست معرّبة لذلك قال وإنما هما على صورة مثنى يعني هكذا نطق به العرب على صورة مثنى لا يريد أن يقول بأنهما بأنهما معرّبان بأنهما عفوا بأنهما مبنيان وليس بمعربين وهناك رأي آخر يعني سبق أن ذكرناه لكن الشيخ يتجه هذا الاتجاه بأن هذه الأسماء مبنية وليست معربة نعم. الشرط الثالث أن يكون متفقين في اللفظ والوزن والمعنى يعني رجل ورجل نفس اللفظ نفس المعنى نفس الدلالة نفس الـ الـ الـ الوزن رجل, رجل ورجل ورجل لأن كلمة رجل ورجل هذا مفرد وهذا مفرد كلاهما بلفظ واحد وبمعنى واحد وبوزن واحد فيصح ان تكون رجلان لاحظوا ايضا ملاحظه مهمه لان المثنى والجمع ايضا من اسرار اللغه كيف لا الآن بدل ما تكون رجل ورجل جاءني رجل ورجل جاءني رجل ورجل ورجل تخذو تقول جاءني رجلان جاءني الرجال يعني المثنى فيه ايضا اقتصاد وفيه ايجاز بدل ما تذكر كلمتين ذكرت كلمه واحده بدل ما تذكر ثلاث كلمات او اربع كلمات او خمس كلمات او, أو عشرين كلمة عم تذكر تذكر ماذا تذكر كلمه واحده يعني صيغه منتهى الجموع جمع عظيم جدا بكلمه واحده تعبر عنه كلمة واحدة عب مصابيح نحظه مصابيح بدأت تقول مصباح ومصباح ومصباح ومصباح ومصباح ومصباح أليس هذا أيضا من أسرار اللغة وجماليات اللغة وميل اللغة أيضا للإجاز والاقتصاد في الكلام وقوة التأثير يعني حتى قوة التأثير مختلفة إذا الآن من شروط الاسم الذي يصح وأن يسنى أن يتفق اللفظان في اللفظ والوزن والمعنى طيب نحن نقول و نقول العمران نقول أحيانا نقول ونقول نقول ونقول المغربان ونقول الزهروان عندما نقول ان نقول ان نقول ان مختلف اللفظ مختلف ان نقول ان نقول ان نقول هذا من باب نقول التغليبي نقول ما كان الم... لم يكن الإسمان متفقين في اللفظ والمعنى والوزن واستخدمنا المثنى فهذا من باب التغليب لذلك يسمى المثنى التغليبي إذا كنا العمران وقصدنا ابا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فهذا من باب التغليب هذا من باب التغليب لعدم الاتفاق في اللفظ اما اذا كنا العمران عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهذا نعم عمر وعمر عمران لكن اذا قصدنا ابا بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا من باب التقليد كنا مثلا العينان نقصد الباصره والجاريه الباصره البصيره والعين الجارحه التي نرى بها لم يتفق في اللفظ غير متفقين غير متفقتين في اللفظ هذا ايضا من باب المثنى التغليبي قلنا الابوان ولابويه لكل واحد منهما السدس لابويه يعني أم لامه وابي تستخدم ابويين للتعبير ابويه للتعبير عن الاب والام وهذا من باب التغليب نقول المشرقان المشرقان المغرب المشرق والمغرب المشرق والمغرب نقول المغربان نقول المغربان أيضا الـ يعني الـ الخافق والمغرب أو المشرق, المشرق والمغرب وهناك كثير من نقول القمران القمران يعني الشمس والقمر الزهروان صورتاء البقرة وآل عمران اليس كذلك اذا هنا هذا ما يسمى بالتغليب يعني يقولون العجاجان العجاجان اللي هو رؤبة والعجاج، اللي هو رؤبة والعجاج، نقول المروانان الصفاء والمروة، الصفاء والمروة. إذا هذه كلها من باب المثنى التغليبي، من باب المثنى التغليبي. نعم، أما المثنى في زيادة الألف والنون فيشترط أن يتفق المفردان في اللفظ والمعنى والوزن. نعم، هي شروط الثلاث الأولى، شروط ثالثة الثانية تفضل ساس خالد بارك الله فيه قال وأن يكون منكرا فلا يسن العلم باطيا على علميته هذه الجزئية جبنا نتنبه إليها أن يكون لسم منكرا ما, ما كيف منكرا طالب طالبان تدخل ألي طيب الطالب الطالبان هو يراد أن يقول هنا إنه العلم عندما تقول خالد اذا قلت خالدان مع تمال لم يعد خاصا بالشخص الذي اسمه خالد الذي انت تقصده وتعينه لذلك قال فلا يثنى العلم باقيا على عالميته باقيا على عالميته لان العلم يدل على شخص واحد معين اشاره عليه علامة عليه مختص به فاذا ثنيت أو جمعت خرج عن هذه العالميه صار في عندي اكثر من خالد خالدون في عندي اكثر من خالد نعم إذن أن يكون هناك هذا ما أراد بهذه الكلمة نعم وأن يكون وأن يكون له مماثل فلا يثنى الشمس والقمر لعدم المماثلة وقولهم القمران للشمس والقمر تغليب الآن أن يكون له مماثل يعني رجل له م... مثيل رجل امرأة لها مثيل امرأة بنت لها مثيل بنت مدرسة مهلا في مدرسة. حتى يكون في مسنة وإلا إذا ما في إلا يعني الشمس مثلا نحن نعرف شمس واحدة نقول تقول شمس واحدة لكن تقول شموس عندما تقول شموس على تقدير وجود شموس أخرى نعم عندما تقول القمران وتقصد الشمس والقمر تقصد الشمس والقمر فكما ذكرت قبل قليل من باب التغليب نعم وأن يستغنى تفضل قال وأن يستغنى بتثنية غيره عنه فلا يثنى سواء للاستغناء عنه للاستغناء عن تثنيته بتثنية سي وهذا يعني سي نعم هذه مر معنا في المغني وقد الشيخ حينذاك بأن نعم موجود سواء يعني ثنيت كلمة سواء قالوا سواء وقالوا سياء لكن قال بعضهم لأنهم استغنوا عن تثنيت سواء بتثنيت سياء قالوا سياء لكن يعني ذكر في بعض الكتب بأن سواء أيضا ثمية وقفقيل سواء أو سواء انتهى الآن من المثنى وانتقل إلى الجمع تفضل قال والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام مذكر سالم ومؤنث سالم وجمع تكسير فجمع المذكر السالم هو لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون كزيدورة والصالحون والزيدين والصالحين والمفرد الذي يجمع هذا الجمع إما أن يكون جامدا أو مشتقا ولكل شروط. نعم. الآن الجمع أعطانا أنواع الجمع وهذا معروف لديكم إما أن يكون جمع مذكر سالما وإما أن يكون جمع مؤنث سالما وإما أن يكون جمع تكسير. جمع المذكر السالم معروف يتعلق بالمذكر وهو سالم من التكسير لنوخافض على مفرد ونضيف ونون أو ياونون. يا جمع المؤنث السالم نحافظ على مفرد ونضيف ألف و. جمع التكسير لماذا سمي جمع تكسير ايضا لدينا اجابه ذكرها ابو علي في كتاب متكمله أيضا ذكرها الدكتور القاسم حفظه الله قال هذا الضرب من الجمع يسمى جمعا مكسرا لماذا قال على التشبيه بتكسير الانيه انت عندك صحن او عندك شيء انيه معينه تكسر هذه الانيه على التشبيه بتكسير الانيه ونحوها لان تكسيرها انما هو إزالة الكئام الاجزاء التي كان لها قبل كان ملتئم فانت كسرت وغيرت محلاتهم نهائيا والتكسير في هذه الجموع يعني في جموع التكسير سواء كانت جمع كان او ام كانت جموع كثره والتكسير في هذه الجموع بازالتها عما كان عليه أحدها قال على ثلاثه اضرب إما بزيادة الحرف أو بإنقاص حرف ومنها ما لا يزاد في حروف ولا ينقص منه في جمع التكسير لاحظوا يعني أعلن لماذا مكسر مثل الآن عندما تتكسر يعني فصل بين الأجزاء فصل بين الأجزاء إما بزيادة حرف على واقده عبد تقول عبيد ثوب تقول اثواب أو تنقص حرف من الحروف مثل إزار تقول أزر حمار حمر وأحيانا لا يزاد في طروفي ولا ينقص منه شيء لكن تغير في الحركة تغير في الحركة مثل سقف سقف ما لم تنقص سيخر حرف ولم تزد أي حرف انما غيرت في الحركات أسد تقول أسد بتغيير الحركة وإن شاء الله لدينا تفصيل في كل نوع من هذه الجمهور ثم يذكر قالوا المفرد الذي يجمع هذا الجمع قالوا ما وقف عن جمع المذكر سالم يعني بدأ بجمع المذكر سالم قال جمع المذكر سالم هو لفظ دل على أكثر من إثنين طبعا بزيادة واو أو يانون وقد يعني عرفنا ذلك قبل قليل مثل الزيدون والصالحون والزيدين تكون محمدون خالدون خالدين زيدون إلى اخره يعطينا الآن ما الأسماء التي تجمع هذا الجمع؟ فالاسم الذي يجمع هذا الجمع إما أن يكون اسما جامدا وإما أن يكون مشتقا إما أن يكون اسما جامدا وإما أن يكون مشتقا الشيخ هنا استخدم ماذا قال إما أن يكون جامدا أو مشتقا الأفصح أن يقول وإما مشتقا إما وإما ولاحظنا أنه يعني حتى الشيخ بن هشام استخدم أو في كثير من المواقع ولكل شروط تفضل شروط الاسم المجموع تفضل قال فيشترط في الجامد أن يكون علما بمذكر عاقل خاليا من التاء ومن التركيب فلا يقال في رجل رجلون لعدم العلمية ولا في زينب زينبون لعدم التذكير ولا في لاحق علما لفرس لاحقون لعدم العقل ولا في طلحة طلحتون لوجود التاء ولا في سيبويه سيبويهون سيبويه لوجود التركيب إذا الاسم المجرور كما يقول إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا الجامد يجب ان يكون علما أو اولا اسم علم علم لمين لمؤنث لا انما يجب ان يكون لمذكر مذكر عاقل وهي خد لا انما يجب ان يكون علما لمذكر عاقل اول اب زاد علم لمذكر هذا المذكر عاقل ثم يشترط ان ما يكون فيه تاء يعني طلحه مذكر عاقل لكن فيه تاء معاويه مذكر عاقل لكن فيه تاء فلا يجمع هذا الجمع و لا يكون مركبا مثل بعلبك مثل لا يكون مركبا اذا يقال فلا يقال في رجل رجل لماذا لانه رجل ليس علما ليس علما لعدم العلميه وفي زينب زينب لعدم التذكير لانه هذا علم لكنه ليس علما للمذكر ولا في لاحق علما لفرس لاحق لعدم العقل لانه صح هو علم لفرس لكن ليس لعاقل ولا في طلحه طلختون لا يصح لانه هذا فيه تاء وجود التاء ولا في سيبواي سيبوايه لأن هذا مركب لوجود التركيب إذا لاحظوا اعطانا التعريف وأخرجنا يعني ما يجب إخراجه من جمع المذكر الذي لا يصح جمه جمع مذكر سائما في الاسم الجامد وفق التعريف الذي ذكره الشيخ طيب إذا كان الاسم مشتقا ما ماذا يشترط في المشتق؟ تفضل استاذ خالد قال ويشترط في المشتق أن يكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا ولا فعلان الذي مؤنثه فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا يقال في مرضع مرضعون لعدم التذكير ولا في نحو فاره صفة فرس فارهون لعدم العقل ولا في علامة علامتون لوجود التاء ولا في نحو احمر أحمرون لمجيئه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء وشد قول حكيم الأعور ابن عياش الكلبي فما وجدت نساء بني تميم من إلى أسودين وأحمرين ولا في نحو عطشان عطشانون لكونه على فعلان الذي مؤنته فعل ولا في نحو عدل وصبور وجريح عدلون وصبورون وجريحون استواء المذكر والمؤنث فيها. نعم نعم. إذا اشترط في الاسم المشتق نعم يجمع جمع مذكر ساجد بشروط. ما هذه الشروط؟ أن يكون صفة لمذكر عاقل. أن يكون صفة لمذكر عاقل. هذه الصفه يجب أيضا أن تكون خالية من التاء. أن تكون خالية من التاء. وأن لا تكون على وزن افعل فعلا يعني أحمر قمراء لا يصح أن تجمع. حمراء على حمراءون لا يصح. ولا أن تكون على فعلان الذي مؤنثه فعل عطشان عطشة عطشان عطشة لا يصح أيضا. ولا ما يسوي فيه المذكر والمؤنث. يعني لدينا بعض الأوزان يسوي فيها المذكر والمؤنث. فقطان هو أمثلة ذلك فلا يقال في مرضع مرضعون. لماذا؟ لأنه مرضع وصف لمؤنث وليست وصفا لمذكر تكون مراضع لا تكون مرضع جمعها جمعها تكسير طبعا اللغويون والشرعيون يميزون بين مرضع ومرضع بين مرضع ومرضع فمرضع من تتصف بالإرضاع المرأة التي, التي تتصف المرأة المرضع يعني هي ترضع ابنها وغير ابنها سواء كان في حالة في الإرضاع او في غير الإرضاع إنما حالة موجودة في فيها أما المرضعه أما المرضع بالتاء فهي التي تكون متلبسة بفعل الإرضاع متلبسة بفعل الإرضاع طيب. لعدم ولا في نحو فاره صفة فرس لأنه هذا غير عاقل لأنه هذا غير عاقل صفة لمذكر عاقل لاحظوا جمع المذكر الثالم مختص بالعقلاء سواء كان معالم جامدا أو كان صفة لمذكر عاقل إذا مختص بالعقلاء أما غير العقلاء فلا يجمع هذا الجمع لعدم العقل ولا في علامة العلامة صفة لعاقل لكن فيه تاء هذه تاء الزائده للمبالغه لزيادة المبالغة للمبالغة في المبالغة علامة لا تقول علامه لوجود التاء ولا في نحو احمر أخمر لأن أخمر أفعل فعلاء فلا يصح أن تقول أخمر لمجيء على وزن أفعل الذي المؤمنته هو فعلاء طيب يقول شذى قول حكيم الاعوري ابن عياش الكلبي فما وجدت نساء بني تميم حلائل, حلائل أزواج يعني أسودين وأحمرين هذا شاذ أسود سوداء وأحمر حمراء فجرع جمع ذكر سالم فهذا من قال الشواذ كذلك لا يجوز في عطشان عطشانون لأن عطشان عطشة لكونه على فعلان الذي مؤنثه فعل ولا في نحو عدل وصبور وجريح لماذا؟ لأن هذا يستوي فيها المذكر والمؤنث صبور وجريح لاستواء المذكر والمؤنث فيها أيضا, أيضاً فائدة أخرى هذا الجمع المذكر اسم الفاعل من المشتق واسم المفعول من المشتق اليس ذلك؟ الاسم الفاعل واسم المفعول الذي يكون من غير الثلاثي يبدا بميم على مكرم محسن مكرم محسن اليه بميم مضمومه هذه كلها تجمع جمع مذكر سالم الا في بعض الاستثناءات مثل مرضع لا مرضع ارضعك هي مرضع اسم فاعل من ارضع وبدات بميم, بميم ولم تجمع جمع مذكر سالم لأن المذكر لا يوصف به اصلا لأن المذكر لا يوصف به أصلا لكن كل اسم فاعل أو اسم مفعول ابتدأ بميم زائد يعني من غير الثلاثي يجمع جمع مذكر سالم ما دام صفة لعاقل مكرم مكرمون مكرم مكرمون مكرم مكرم محسن, محسن محسنون محسن محسن إليهم طبعا محسن إليهم يختلف الوضع ليس إذا ال يمكن أن نضيف لأن هنا ضمن المشتاق لأن هذا مشتقات نؤكد على أن اسم الفاعل اسم الفحول الذي يبتدئ كل منهما بمين مضمون زائدة يعني من غير الثلاثي يجمع هذا الجمع بعده بعض الاستثناءات مثل كلمة مردة لأنه كلمة مردة اصلا هي وصف للمؤنث وليست وصفا للمذكر انتهى الآن من جمع المذكر السالم انتقل إلى جمع المؤنث السالم تفضل قال وجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده كفاطمات وزينبات وهذا الجمع ينقاس في جميع الأعلام عينب وهند ومريم وفي كل ما قتم بالتاء مطلقة كفاقمة وطلحة ويستثنى من ذلك امرأة وشات وقله بالضم والتخفيف اسم لعبة وأمه لعدم ورودها نقف قليلا إذا جمع المؤنث السالم يقول يدل على أكثر من إثنتين واضح جمع أكثر من المذكر مذكر إثنين مذكر المؤنث إثنتين كيف بزيادة ألف وتاء على مفرده وبعضهم كما مر معنا سابقا يسمونه الجمع بالالف والتاء جمع الالف والتاء طيب وهناك خلاف يسمى جمع مؤنث سالم ولا لا يسمى جمع مؤنث سالم وقد نقشنا ذلك في المغني وهنا شيخ سماه جمع مؤنث سالم وأغلب اغلب النحويين على ذلك مثل يعني فاطمات وزينبات وسعادات الى آخر هذا الجمع ينقاس يعني يعني قاعدة يقاس على ايه او يجمع هذا الجمع في جميع علام الإناث أي اسم علم لفين لأنثاء يجمع هذا الجمع سواء فيه تاء أو ما فيه تاء سعاد سعادات خديجه خديجه عائشه عائشة زينب زينبات هند هندات مريم مريمات يعني سواء كان فيه تاء أم لم يكن فيه تاء فهذا يجمع هذا الجمع اسماء أعلام الاناث ايضا عنا علم مذكر لكن منتهي بتاء في كل ما ختم بالتاء مطلقا بدون قيد سواء ذل على مذكر أو مؤنث، كنا المؤنث مع العلم فاطمة فضو طلحه اسم مذكر، لكن ما تقول تقول طلحة، يستثنى من ذلك امرأة لأن الامراه في نهاية تاء شات في نهاية تاء قال القلة هذه في نهاية تاء أما في نهاية تاء هذه مستثنى لماذا؟ لأن امرأة وشات هذه اسم جمع اسم جمع يعني جمع مفرده من غير لفظ جمعه جمعه من غير ألا جمع امراه نساء جمع مثلا شاة، غنم او ضان فالجمع من غير لفظ المفرد هذا يسمو اسم جمع كما تعلم اسم جمع وسياتي الشيخ على شرح ذلك وتوضيح ذلك مثل قلى وهذه يعني قلى والمقلاء ايضا يعني عوات كان الاطفال يلعبون الاطفال والصبيان يلعبون بهما اسم لعبة قلها في اسم لعبة وأما لعدم ورودها يعني لم يجمع أحد الـ الـ الـ الـ الـ الأمات طيب الشرط الثالث تفضل الشرط الثالث قال وفي كل ما لحقته ألف التأنيث مطلقا مقصورة أو ممدودة كسلبة وحبلة وصحراء وحسناء ويستثنى من ذلك فعلاء مؤنث فعل أفعل وفع وفعلاء مؤنث فعلاء وف فلا هذا الجمع كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر. مذكرين سالما إذا أيضا الأمر الثالث الاسم الثالث الذي يجمع هذا الجمع وينقاس هو ما لحقته ألف التأنيث مطلقا أي اسم فيه ألف تأنيث ممدودة أو يعني طويلة تسموها بعضهم يعترض على كلمة ممدودة وسماء ضوهم يسميها ممدودة وشريك يسميها ممدودة أو مقصورة فمثل سلما وحبلة الممدودة صحراء حسناء كل هذه تجمع وجمع مؤنث سالمة. سلمة سلميات حبليات صحراوات خسنوات إلى آخره ما عدا إذا كان على وزن فعل مؤنث أفعال مثل حمراء و لأن مؤنث الحمراء مؤنث أفعال أحمر حمراء احمر حمراء لا تقول حمر لا تقول حمراوات وبعض الكتب أوردتها لكن هو القاعدة تقول بأنها لا تجمع وجمع مؤنث سالم وفعل أيضا مؤنث فعل مثل ما لا تجمع وجمع سالم ولا تجمع وجمع مؤنث سالم إنما تجمع وجمع تكسير عطشى وعطشان نعم كلا هذا هذه إنما يجمعان جمع تكسير لا يجمعان لا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ما كان على وزن الفعل فعل أو فعل المؤنث فعلان ثم قال في مصغر غير العاقل صحيح مصغر الآن جبيل جبل جبيل درهم دريه تقول جبيلة دريهما تبعناه تجمع جمع مؤنث سالم وفي وصفه أيضا يعني وصف غير العاقل في وصف غير العاقل شامخ جبال شامخات وجبال شامخة تقول جبال شامخات وجبال شامخة أيام معدودات وأيام معدودة, وأياماً معدودة. إذن هذه صفة لغير العاقل المعدود صفة يوم ثم قال وفي كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير عنا خماسي سرادق حمام استبل لم تلفظ العرب، تنطق العرب بجمعه فيجمع جمع مؤنث سالما بالقياس قياسة تقال سرادقات وحمامات واستبلات وبيوتات وما إلى ذلك حتى هذا يعني حتى يعني الجموع التي لا تكسر الجموع التي لا تكسر مثل الرجال لجمع تكسير يمكن تجمع جمع مثل الرجالات بيوت بيوتات آآ آآ مثلا آآ صاحبات صواحبات وهكذا وما سوى ذلك فمقصور على السماع كسماوات وسجلات وأمات نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر على ان ننتقل في المجلس المقبل ان شاء الله إلى كيفية التثنيه ومن ثم كيفية جمع المذكر السالم ومن ثم كيفيه جمع الاسم جمع مؤنثا سالما هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته